والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل إذا سجى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 وَجَدكَ إلَ فَأَونَا فَأَم التِهمَ فَل تَقهَر وَأَم السَّ إ فَلَةَهر وَأَمَّا بِنِعمَةِ رَبّكَ فَحَّث الله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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم نشرح لك صدرك وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ وإلى ربك فارغب الله